لم يقولوا نفتره بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد.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 ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذُوقُوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَن أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجَرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءٍ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ